وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وأعطانا سبحانه وتعالى أمينا نفسيا ومعيشيا بالتقوى فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما بعد أيها الأحبة اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه الأمة يوماً تعظمه وتشرفه وتخصص فيه من العبادات ما لغيره يقول صلى الله عليه وسلم حاتياً عن يوم الجمعة وما له من فضائل وخصائص نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنه نؤوت الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فَهَدَانَا اللَّهُ إِلَيْهِ فَالنَّاسُ لَنَا كَبَعَ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ يُبَيِّنُ صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد هدى هذه الأمة إلى يوم هو خير الأيام وأفضل الأيام سوى من بعد عرفة وبين صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى فرض هذا اليوم وسخره لليهود والنصارى ولكنهم اختلفوا وضلوا عنه فهدى الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى ذلك اليوم فالناس لنا فيه تبع اليهود عيدهم قدم والنصارى بعد غد والمسلمون يوم الجمعة والمراد بهذا الحديث أن هذه الأمة وإن كانت وإن كان وجودها في الدنيا متأخر فهي سابقة, فهي سابقة يوم القيامة عن الأمم فهي أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة كما ذكر صلى الله عليه وسلم وكان من من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظم هذا اليوم ويشرفه ويخصصه بعبادات لم تكن لغيره ولم تكن لغيره من الأيام فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في فجره بألف لام ميم فنزيل صورة السجدة وكان يقرأ هل أتى على الإنسان حينه من الدهر صورة الإنسان يقول شيخ الإسلام ابن ثينيان إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين الصورتين في يوم الجمعة لما تضمنتا ولم اجتملتا عليه من ذكر المعاد وحشر العباد وغير ذلك من علامات الساعة وقيام الساعه كذلك في يوم الجمعه كما أخبرنا عليه الصلاه والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وهو خير يوم ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه فبين عليه الصلاه والسلام ان الساعه تقوم في يوم الجمعه وهو من أفضل الأيام ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نكثر في يوم الجمعة من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه أدخل الله سبحانه وتعالى آدم وفيه قبر وفيه النفخة وفيه الصعقة أي النفخة التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها إسرافيل أن ينفخها في إماتة العباد وفيه الصعق يصعقون العباد فأمرنا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال فأكثروا فيه علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض علينا وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي قد بليت فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فحرام على الأرض أن تأكل أجساد, أجساد الأنبياء وهو من آكد فروض الإسلام ومن أعظم شعائرها ومن أعظم مجامع المسلمين فهي كالاجتماع يلتغي به المسلمون ويتدارسون أحوالهم ويتدارسون مشاكلهم ويعالجونها, ويعالجونها ويعرضونها على كتاب الله سبحانه وتعالى فإن وافقت كتاب الله وسنة نبيه قبلوا به وطبقوه وإن عارضته نحوه وتركوه ومن ترك هذا اليوم تهاوماً به طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه والطبع كما تعلمون هو آخر مرحلة آخر مرحلة للإنهال يقول صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات تهاوناً بها طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه بل يكتب من المنافقين من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتبه الله سبحانه وتعالى من المنافقين ويقول عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم وجمعات أو ليحظمن الله على قلوبهم ثم لا ليقومن من الغافرين أي يكتب ويكون من الغافلين وما أصيب الإنسان بمرض أشد وأعتى عليه من الغفلة والجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة كما ذكر صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبداً مملوكاً أو امرأة أو صبياً أو مريضاً وكذلك المسافر فلا جمعة على مسافر ومن آدابها أيها الأحبة أن يلبس العبد اللباس الحسن وأن يقتسل ويتطيب بأحسن طيبه فإن الرجل منا إذا أراد أن يقابل ملكا أو يقابل أميرا أو يقابل وزيرا أو حتى مديرا اقتسله ولبس أحسن طيابه وأجملها وتطيب بأحسن طيبه حتى حتى لا يقف بين يدين هذا المدير او الوزير موقف سوق فالله سبحانه وتعالى احق بذلك يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة فاقتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من اطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج الى الصلاة ولم يفرق بين اثنين واستمع الامام غفر له من الجمعة إلى الجمعة, الجمعة. يغفر الله سبحانه وتعالى من الجمعة إلى الجمعة فقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم استمع إلى الإمام أن ينبغي على المسلم أن يسقي إلى الإمام يسقي إصطاء تدبر وتطبيق أن يطبق على نفسه ويحكم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه في نفسه وهو الإنصات كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له كما ذكر صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار ولا جمعة له يقول العلماء أي ليس له أي ليس له جمعة كاملة وقول النبي عليه الصلاة والسلام غفظ له من الجمعة إلى الجمعة يشترط في ذلك أن يجتنب الكبائر يشترط في ذلك أن يجتنب الكبائر فالكبيرة أيها الأحبة هي ما يترتب عليها حد أو يتوعد عليها باللعنة باللعنة في الدنيا أو بالقضب بقضب من الله سبحانه وتعالى أو بالنار في الآخر. فنجد مثلاً من الكبائر الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد من للفراش وللعاهر الحجر أي إذا زن الزاني يرجم حتى الموت إذا زن الزاني محصن يرجم حتى الموت وكذلك السارق السارق والسارقة فقطعوا أيديهما فهذه كبيرة من الكفائر وغيرها كثير وهذا مثال على ذلك وكذلك القضب الذي يعرف الحق ويعرض عنه فالذي يعرف الحق ينبغي عليه أن يخضع له وأن يمتثل له لا يكون كاليهود الذين قضب الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ونحن كلنا نقرأ في يومنا في صلاتنا في الفاتحة وفيها غير المغضوب عليه والمغضوب عليهم هم اليهود الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه واتبعوا غير سبيل الله سبحانه وتعالى وكذلك اللعنة فكذلك من لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهي كذلك كبير كبيرة من الكبائر كما لعن الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى فقال لعن, لعن, لعن الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساد ولعن الله المخنتين من الرجال والمترجلات من النساء فقال عليه الصلاة والسلام أسرجوهم من بيوتكم ولعن الله سبحانه وتعالى المصورين ولعن الله سبحانه وتعالى من غير منابر الارض ولعن الله سبحانه وتعالى المنامسه والمتنمصه والواشمه والمستوشمة والمتفلدجات ولعن الله سبحانه وتعالى من باتت وزوجها عنها قبلبا فهذه كلها كبائر وكذلك النار كل آية ختمت بأن, بأن المعنيون فيها مأواهم النار وبئس المصير فهي كذلك كبيرة من الكبائد وينبغي على المسلم أن لا يتخطى رقاب المسلمين في الجمعة فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا يتخطى رقاب المسلمين قال له أجلس فإنك قد آذيت وأعليت أي وأبطرت وإذا تأخر أحدكم عن يوم الجمعة ينبغي عليه أن لا يجلس حتى يركع ركعتين دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال له أصليت؟ قال لا يا رسول الله قال فصلي فأمره عليه الصلاة والسلام أن يصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين وإذا نعس المسلم في يوم الجمعة ينبغي عليه أن يحول مكانه ويغير مكانه يقول عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم يوم الجمعة وهو في المسجد فل يتحول عن مجلسه ذلك إلى غيره ويستحب كذلك قراءه سوره الكهف فالنبي عليه الصلاه والسلام بين أنها نور للمؤمن يقول عليه الصلاه والسلام من قرأ سوره الكهف في يوم الجمعه أضاء له من النور أضاء له من النور ما بين الجمعتين فلذلك يستحب يستحب أن يقرأ المسلم في يوم الجمعة بسورة الكهف وكذلك ينبغي علينا أن نجتهد بالدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاجتهاد في الدعاء وبيّن أن في هذا اليوم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى وهو قائم يصلي إلا قبله الله سبحانه وتعالى وأعضاه ما دعا يقول عليه الصلاة والسلام في الجمعة لتاعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم مصلي يسأل الله شيئا إلا أعضاه الله سبحانه وتعالى ذلك وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الضفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن من الملاحظ أيها الأحبة أن كثيرا من المسلمين قد اتخذوا التأخير عن يوم الجمع عادة وهذا بلا شك أنه مناف لسنة, لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذه ظاهرة أصبحت في المساجن الرجل يجلس في بيته ويستمع المؤذنان يؤذن ومع ذلك ينتظر حتى يأكل لقمة ويشرب الشاي ومن ثم إذا أقيمت الصلاة جاء إلى الصلاة يردد هذا لا يصح إنما ينبغي عليه أن يجتهد في التبكير فالصحابة رضي الله عنه وأرضاه كانوا يحضرون في الساعات الأولى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبين فضل التبكير إلى الجمعة وكان يقول احضروا الجمعة وادنوا من الإمام أي من الخطيب فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر يوم القيامة حتى يؤخر في الجنة وإن دخل يعني الرجل يتباعد عن, عن الخطيب ويبتعب حتى يؤخر, يوم حتى يؤخر في الجنة وإن دخل ويقول عليه الصلاة والسلام من اقتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راحه فكأنما ترتaben دم volta أي البدنة هي البعيد سواء enrolled من جاء في الساعة الأولى فكأنما قر � أيجا أنما نحر وقس وها إلى الفقراء قرباناً إلى الله سبحانه وتعالى تغرباً إلى الله سبحانه وتعالى ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً خطراً ومن جاء, جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أي لا فضة لا فضيلة لمن أتى بعد أن يرتقي الإمام المنبرة ويقول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة ليقومون بيضا يوم الجمعة على أبواب المساجد أي الملائكة تنتظر يتلفها الله سبحانه وتعالى لأن تنتظر عند أبواب المساجد تقف, تقف عند أبواب المساجد لماذا تسجل الداخلين إلى المسجد الأول فالأول فيقول عليه الصلاة والسلام واقفونا يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحفة يكتبون الناس الاولى والثاني والثالث حتى اذا خرج الامام قويه الصحف اي اذا ارتقى الامام المنبر طوية الصحف ولا يكتب اسمه اسمه من الداخلين ولا يكتب اسمه من الداخلين يقول ابن نووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال والزوال هي في حين أذان المؤذن لأذان الجمعة الثانية ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حين حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء أي لا يجوز للمسلم أن يتخلف بعد النداء اللهم إنا نتوجه إليك وأنت في عليائك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين وتعلي بقبلك كلمة الحق والدين اللهم ألف على الخير قلوبنا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 وَاجْعَلْ فَأَرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا على من عَادَانَا اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار فصيرنا ولا تصلق علينا بظنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدعمنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا خرجته ولا دينا إلا غضيته ولا يتيما إلا أويته ولا ضالا إلا هديتا ولا كافرا إلا كبكتا ولا ميتا من موت المسلمين إلا رحمتا ولا مجاهدا في سبيلك في كل أرض يكتر فيها اسمك يا أرحم الراحمين إلا نصرته. ع الله إن الله يأمر بالعد والإحساني ويتائد القرب ويمها عن تتحشاي والمنكري والبغي يغضكم لعل تترون بر الله العظمة الجرية يقكم وشوب على عن هي زدكم وولكر الله يف الله يعلم ما تصمونرض الصلاط ال